أقول حضيلة الشيخ وصفتكم الله يحتج الصوفية بحديث سؤال الملكين في القبر بطولهم من ربك على أن معنى التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبيه فكيف الجواب عن هذا يا سبحان الله وما دينك ورخ الله ورخ الله وما دينك هذا هو التوحيد من ربك وما دينك هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد الرسول الله ياخذ كلمه ويترك الباقي نعم